يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والله الذي لا إله إلا هو ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم